إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا النار يا أيها الذين آمنوا فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ساقدبا ابي غضب ساقدبا ابي غضب من الله وماواه جهنم وبيت السمصير